حبيبي حبيبه هواك بلا انسى يا من يا من وجهك وعيوني يا ابو الأطياب يا ريح دليلي ذاب دليلي ذاب طلب عندي طيفك لحظي الفين يا عمره وكتدريني طيفك لحظي الفين يا عمره وكتدريني يا من وجهك ضو عيوني يا من وجهك ضو عيوني ضو عيوني عن النشر والتوزيع مؤسسه كلمه الحسين الفاطمي ضو عيوني ضو عيوني نعيش شنو بالاي عيوبك ضو عيوني ضو عيوني يا ضو عيوني يا قلبك يا عطري فوح يدا وجروح يا عطري فوح يدا وجروح يا روح يروح الروح يا روح الروح لك ودي <تصفيق> تورب جد مك يشافيني يا عمره واك تدريني تورب يشافيني يا عمره واك تدريني يا من وجهك ضو عيوني ya من وجهك ضو عيوني ما هوك بلا أنسى يا من وجهك ضو عيوني أعيش شنون بلا يا عيون يا من وجهك ضو عيوني يا قلب عيوني ايلي ضماي تصير لي ضماي عمره فينا ينبض قلبي عمره فينا ينبض قلبي يا روح شمعة سنين يا قوا عيوني وعيوني نعيش شنو بالايع عيوني وعيوني يا نظر عين يا عمره وهات ضلين يا يا نظر عين يا عمره وهات عيوني تظلل الدوام قمر ونجوم تظلل الدوام قمر ونجوم تهلك ليام تهلك ليام فرح يسرى يا قمره ونور يهديلي يا عمره واك تجريلي يا قمره نور يهديلي يا عمره واك تجري يا من وجهك ضوى عيوني يا من وجهك بو عيوني حبيبه هواك بلا انسى يا من وجهك بو عيوني اعيش شلون يا علوم يا من وجهك لك يا حسين ادير العان يا يا نار بلا يا عيون يا من وجهك يا في ضنين الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلاء بصوت الرادود الحسيني حيدر الخزعلي الكلمات للشعر الحسيني محمد العربي